السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى لقاء يتجدد وفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند مسألة الأسوة والشيخ الحقيقة في إجابة على سؤال إزاي نتأسى إزاي نوصل لمرحلة التأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم دون ما تقاعس والمسألة مسألة محتاجة فهم الشرطين اللي النبي أو اللي ربنا سبحانه وتعالى قالهم في القرآن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر نكمل حديثنا في هذه الجزئية مع فضيلة الشيخ سلام عليكم فضلت الشيخ وعليكم السلام يمكن حضرتك اه اه اه اتكلمت في قضية في منتهى الخطورة هي اللي بتصعب التأسي على كثير من المسلمين لما بيشعر بشيء من أنه متغير عن جل الناس شايف أنه كل الناس يعني الست شايف أنه مش كل النساء محجبات المحجبات قلائل الراجل شايف أنه كل الرجال مش ملتحين وبالتالي بيصعب عليه مسألة يتأسى من خلال التغير اللي بيشوفه عن شرط التأسى أو شرطي التأسي اللي ربنا ذكرهم في كتابه نعم أنا يعني قلت في المرة الماضية أن أسرع وسيلة إلى التأسي الرفقة أو الصحبة، لأن أصل الاقتساء معناه المداوات والإصلاح ولذلك يسمى الطبيب الآسي نعم مش القاسي نعم نعم نعم الآسي بالمتاع الآسي آه آه نعم, الآسي نعم. الذي يأس الجراح نعم أن يدويها فالصاحب ساحب كما كانت العرب تقول فأنا الآن كل إنسان على حسب مذهبه في رجل يرجو الله اليوم الآخر وفي رجل يرجو الدنيا اللي الدنيا ذا إحنا مش هنتكلم فيه أنا عايز أتكلم على الذي يرجو الله اليوم الآخر لابد أن ينتقي صحبته مش لازم أنا المجتمع الواسع يبه هو مجتمعي أنا لي مجتمع بسيط يعني أنا أذكر كلام سوفيان الثوري رحمه الله كان يقول الغربة قوة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 نعم الحقيقة إن أنا أستطيع في هذه المسافة في زمن في أخر في هذه فلما ركبت السيارة برضو إيه يعني كان في محبة كل حاجة بس ما, بس ما كنتش أنا اللي بتحرك، نعم يعني المحبة كانت تحركني أنا، إنما اللي بيحرك السيارة المотор اللي بيحرك السيارة، فلماذا أقول آآ آآ كنا قلة، فا فا فكان في نوع من التماثل والمحبة الصادقة. نعم أنا كنت مع أخي الأكبر رحمه الله في ميدان رمسيس وعادين شفت واحد ملتحي في موقف أحمد حلمي فومت رايح على طول عليه وسلمت عليه وأخذته الحضن والكلام ده وأخبرك إيه أنا أعرفه أول مرة أشوفه في حياتي، إنت منين قال من أسواه خدت اسمه وعنوانه ورقم تليفونه والكلام فأخي بقول لي أنت صاحبك صح ده كان في في الدراسة يعني في الكلية وأقول لأنا أول مرة أشوفه قال لي والله يا أخي أنتو هتفرقعونا كده يعني يعني إيه إزاي بتقابله وتحضنه وبتاعه وفرحان به والكلام ده وأنت أقول مرة تعرفه لما دخل في الصف من ليس منه أنت قلبك بقى بقى حذر ليه؟ لما بيدخل في الصف حادة من ليس منه ممكن يبقى واحد مزوق عليك فعرفت أن الكثرة فيها ضعف وأن الغربة فيها قوة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 و اشتباه الازياء و اشتباه الاشكال و الكلم انت ما حدش بتدي قلبك لكل واحد ليه؟ لاحتمال يكون كده او كده او كده و اختارك ازاي؟ بالذات بعد ما الاشياء التي كانت للمخابرات اصبحت فيه الاشخاص يمكن يمكن فضيلتك بنتكلم في فكرة برضو انه في, في, في الوقت ده في زمن الغربة المتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم عن صدق أوه. انما احيانا في زمن الكثرة و والدنيا والمصالح قد ي إنسان يحاول يتأسى بالظاهر عشان يقدر يجد مصلحة في هذا الجمع الكثير يعني ربما هذا ربما وإنت شايف يعني مثلا من بعض الحوادث اللي حصلت قريبا واحد بلطجي وبعدين التزم راح قتل واحد ومراته أنت نعم القص المشهورة دي نعم. وده ملتاحي وكل حاجة نعم يعني سخن بالك إزاي لكن لم تتغير طباعه نعم فأنا عايز أقول يعني إذا رجعنا لأصل معنا كلمة لئتساء هي المداوات والإصلاح أنا ف... لا أستطيع أن... أن... أن أصاحب رجلا لا يأتيني منه خير لا. يعني صاحبك من إذا ذكرت الله أعانك وإن نسيته وذكرك وده يمكن اللي جايب في الم... في قول الله واصبر نفسك مع الذين يدعون يدعون ربهم, ربهم بالغذات طيب إنك فضلت الشيخ زي ما حباك تكلمني برضو لقد كان لكم في رسول الله أسوات حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر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 يقرأ قراءة خاطئة، فقد يضر سيده بكثرة تنازلاته وكثرة نعم. تجاوزاته وتساهله. فنزول أقول دي بتبقى صفات شخصية عند الواحد إنه على استعداد أن يتنازل عن الحق لمأرب الدنيا. أصل اللي احنا نتكلم فيه عند العالمين. صلى الله عليه وسلم وأقول دائما إن إحنا بنأخذ منه الأسوة الحسنة في في الصحيح في الصحيح. من, من حديث أسعد بن من الحديث سعد بن إبن هشام إنه أراد أن يبيع ماله وعقاره وكل ما يملك من الدنيا ويشتري به سلاحا وقراعا القراع يعني ويذهب ليقاتل الروم حتى يموت فسأل نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنهوه عن ذلك. وبالمرة طلق امرأته كمان علشان ايه يبقى تخلص من الدنيا يبقى لا عنده مال ولا عنده امرأة فيذهب ليموت وهو يقتل الروم فلما أخبر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نهوه عن ذلك وقالوا له إن ستة رهط إن أتوا النبي صلى الله عليه وسلم أرادوا أن يفعلوا مثل ما تريد أنت فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم أفما لكم فيه أسوة؟ صلى الله عليه وسلم. وخذلك فقال فسألهم عن وتر النبي عليه الصلاة والسلام. فقال إذ فقالوا لو اذهب لابن عباس. فذهب بالإبن عباس، فقال له ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر النبي صلى الله عليه وسلم إنها إنها عائشة. على أساس النبي صلى الله عليه وسلم ميت آخر الليل وكان في يكون في أبيات أزواجه يعني زوجه أعلم الناس بوتره. فجاء إلى عائشة رضي الله عنها.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 حتى لا يكون له مأرب في النساء يقول الثلاثة اللي تقالوا العبادة زي الثلاثة اللي تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم نعم. يقول أفما لكم في أسوة عليه الصلاة, عليه, الصلاة عليه الصلاة والسلام فردهم إلى القصد عليكم هديا قاصدا ليه لأن الإنسان ينفسق عزمه كثيرا يعني ساعات أنت لما تشوف تقرأ قصة من القصص الأبطال والصحابة والكلام ده تسخل تلبس الدور نعم واخدلك معندكش الإنترنت على استعداد أنك أنت تعمل زيه نعم. لكن أول ما تقع على المحك تجد أن القلب قد انفسخت عزيمته نعم واخدبلك زيزي نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم انفساخ عزم القلب فقال عليكم هديا قاصدا حتى في التوجه إلى الله يعني لما دخل المسجد فوجد حبلا مربوطا بين ساريتين قال حبل من هذا قالوا هذا حبل زينب طب ماذا تفعل به قال إذا تعبت قدمها عن أن تحملها من كثرة رمت نفسها على الحبل نعم. أو تعلقت بالحبل فقال حلوه إن الله لا يمل حتى تمله وكلفه العمل ما تلطيقه حتى في هذا نهاهم صلى الله عليه وسلم حتى وهم يعني مش مش إنسان مثلا بيقوم لحد ما يتعب جدا جدا يقول له بارك الله فيك استمر لا نعم. نعم. القلب عزمه ينفسغ فحتى يطول نفسه ويستمر في الطريق إلى نهاية الشوط يوم يقول له إيه ساعة وساعة زي ما قال له قال له ساعة وساعة ليه لأن الله عز وجل ما خلق الإنسان ركب فيه هذا وذاك لابد أن يستجم بشيء من الباطل المباح حتى يواصل السير الجاد إلى الله تبارك وتعالى فكان يردهم عليه الصلاة والسلام إلى أصل خلقتهم لأن الله عز وجل ما خلقهم خلقهم فيهم هذا وهذا فإذا لم يفعل هذا أو ذاك بيحصل نوع من الاستلام أو الاستضام كما يقول العلماء ده اللي يخلى حالك دايما في معظم خطبك ودروسك ما بتغيرش خطبة النبي عليه الصلاة والسلام اللي بتؤكد فيها حالك على معنى وده اللي النبي طبعا صلى الله عليه وسلم فكرة وخيرا هدي, هدي, هدي, محمد هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو أن بتصور أحيانا ان بعض أهل البدع من أئمة الضلال لما بيخرجوا برا هذا الهدي وبيكونوا أسوأ الناس في ابتداء عبادات وابتداء أذكار وابتداء صلوات ما أنزل الله به من سلطان بتكون من منطلق إنه في حقيقة باطنه هو لا يرجو الله اليوم الآخر. والله أنا يعني, يعني لي تحفظ على حقيقة باطنه ديت لأنه لا اطلع لنا على لا أنا على عز أقول لحضرتك يعني إحنا دايما بنقول إنه الظاهر من شوية بنقول إنه حاجة تقول الظاهر في ارتباط قوي طبعا في ومتناغم مع الباطن فلما لاي إنسان يرجو الله واليوم الآخر في باطنه بيدل ذلك على بينضح على ظاهره بينضح إنما إنسان آه. تاني مثلا مصر على ان هو يبتدع في دين الله سبحانه وتعالى بذكر باحتفال ما بصلاة ما بدعاء ما بأوراد ما فبتصور أنه أحيانا هل ممكن ده يكون الاتصال بفكرة ما فيش حقيقة قوية في قلبه من هذا الرجاء بالله وليوم الآخر وبالتالي حاد عن منهج رسول الله في الأسوة الحسنة هو ده يمكن تخريج هذا الكلام على أصل وهو نعم ودا يمكن برضه مش هنخرج عن برضه المعنى عند أندى العالمين لا. بتقريره لأن أنا شايف أن أسألة مهمة يعني أنت لما تقول هذا يدل علنه من باطنه ليرجو الله اليوم الآخر أنا ليه قلت الظاهر والباطن بينهما ارتباط نعم في الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك رضي الله عنه إن هو قال النبي صلى الله عليه وسلم ائت بيتي فصلي في مكان ما حتى أتخذه مسجدا فقال إن شئت وأتاه في وسط النهار هو أبو بكر رضي الله عنه وعلم كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان فثاب كثير من القوم إلى بيته فقال أين تريد أن أصلي قال أتصل في المكان الفلاني فصلى فيه والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي الصحابة بيتكلموا مع بعض فبيتكلموا بصوت عالي فذكروا مالك ابن الدخشم أو الدخشن فذكروه بسهول قالوا ودنا أنه هلع وديدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم داع عليه فهلك أنه أصابه شر المهم أن النبي صلى الله عليه بعد ما خل الصلاة قال له قال لهم أولستم تعلمون أنه يشهد أن لا إله إلا الله خالصاً بها قلبه قالوا الله ورسوله أعلم لكننا لا نرى وجهه ووده إلا إلى المنافقين فقال إن الله حرم على النار من قال لا إله الله مخلصاً بها قلبه الشاهد هنا إنهم لما النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لما قال لهم أليس, أليس أشهدوا أن لا إله إلا خالصا بها قلبه علم خالصا بها قلبه دي فهم ما يقدرش يجوه قالوا الله ورسوله أعلم لكننا هي دي القرينة الخارجية التي نصب الحكم عليها نعم. علقوا الحكم بها شايفين ودوا للمنافقين بالضبط كده لن يصعب جدا على أهل الإيمان أن يكون وده ووجهه للمنافقين ده كلام لا يستقيم نعم. فأنا النهاردة لما يكون في واحد منافق معلوم النفاق بالنسبة لنا وواحد من صاحبه دايما لزئلك ظله أنا, أنا لو اتهمته بالنفاق فأنا معذور فالنبي والسلام الشواهد بتقول كده أي النبي صلى الله عليه وسلم ما قالهم شيء كيف تقولون, تقولون هذا وأنتم لا تعلمون ما في قلبك صلى الله عليه وسلم تمام نعم. لي لأنه في قرينة خارجية علق الحكم بها نعم. تمام فأنا أستطيع أن أحكم على ما في القلب بالحكم بتعليق الحكم على الخرين الخارجين، زي حديث من سره أن يتمثل الرجال له قياما فليتبوا ما خدمنا أن نا. مسألة السرور دي مسألة قلبية. طب أنا النهاردة المدرس لما يدخل الفصل، العادة بتحيتنا اللي نعلمون قيان كل واحد لازم يقوم للمدرس، قمل للمعلم وفيه تبجي، تمام؟ كذا المعلم أن يكون رسول الكلب ال. طلاقي مرضي هلأ اللي صل هلأ اللي لو إن طالب ما أمش المدرس بيعمل بيعمله ممكن يعاقبه يقول له تعالى يا ولد اطلع بره اطلع برا وحده أمرك بكرة تمام أنا أعرف من هذا أن هذا المدرس يحب من قلبه أن يتمثل جلله القيمة ليه لأنه غضبه الظاهر أستطيع أن أعلق بالحكم يبقى, يبقى أنا عرفت ما في قلبه عشان ما يجي في شو حد يقول لي أنت إيش عرفك باللي في قلبه أقول لك القرينة الخارجية اللي علقنا عليها الحب وهو غضبه واستدعاء ولي الأمر واتهم الواد بقلة الأدب إن هو لم يقوم واخدارك إزاي فعشان كده أنا يعني بقى أؤكد برضو يعني عشان أستدرك على نفسي لما أنت قلت من قلبه لا. وأنه كده قلت لك لا نحكم أنا في قلبه فانتوثي الارتباط الظاهر والباطن لا. فأنا برضو, برضو أحببت أن أقول لي بهذه الفائدة إن الظاهر فائدة أن نعلق الحكم عليه حتى يمكن أن نصل إلى بعض الباطن على الأقل جزاكم الله خير من فضيلة الشيخ وعلى وعد بلقاء يتجدد وأندى العالمين دمتم في أمان الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته